يا دعوتي يا دعوتي لا تخضع للقيدي أو قفر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحق أعوان شيطان مريد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستفره ونعبد بالله من شعور أنفسنا ونسيئات أعمالنا وإنهت الله فلاه ضد له ومينوت للفلاهات يبه ونشهد أن لا إله إلا الله وحفظه الله الشريف له ونشهد أن محمد رسوله ورسوله صن الله على عليه وعلى آله ومسا فيه أجمعين <تصفيق> اللهم عزمنا ويمفاءنا ومفاءنا المحب لنتنا وزيدنا عزنا أرجى سيد كيف يمكنك ملايس وضوء بسرعة فالقضي بيسز نفسه وهم يمكنك سوزم السرعة ملايس وضوء بسرعة كيف يمكنك ستقاط ملايس وضوء المالك سبذو بيثن مالك سبذو الله سيده الصفات السلطنه الليثانه خلص ده سدتي سبذو حول الحاضر في شارخين الهدوء اخلاق طبيعه قد الزمن يقامه كسبسو من كتشين من سكن مالك سبذو فينا علاقه شخصيه بمالك سبذو trotz les الملائك سابرزو رايخ والجسامور الملائك سابرزو قولها الزهور في الاعدام عن الزهور يزدخو كروشة بارئة الزهور كالصبعات كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكانة فإن الله عدوًا للكاترين شو عند الله السجل السوق ملائك سابرزيجة جبريل هي ميكانة تشمع في الكرة والله سداداً تشمع في الكرة كنينو قرفي لو رئمانس أمو رحي نواتي عادة دويك هاي الأمو الشيواء وصرماناو نجد اتاكيد قدوش يستطقذبو قيل أوريق زميكي مرايق <تصفيق> سميكي قاعدة عن هريك ودو هريك بذول فرمات هريك شوو شوو قاعدة عن هريك من أوريق زباكي ياتم مرايق زباكي رأخ دخون فرشة باعي أبلا مرايق سميكي باعي أمصر كنينو أوريق عدام هريكي باعي ب يعرب لهم بكر بكر المخاط تصريح الاول كان وقع في ابي بمك بكر قبل ما ابي وصول بكر شنت عادي ما ريتس بعذ عنهم الجو المستشفيات تيجي تفدهم بالنسبه شنو شجس امني سو هو تجشتا وذا امنه الان هسه حاول هرنصو سوروچي كان امنه ممكننا ثلاثه سكتيروشو بدون اوخس كانتشست توست ماليتس بسوروو بيليك ماليتس كاتولوو بيدورينر يدلوع على هارول الاستفاده في المستقبل هيك شي تهرول الامو من أكل الضوء والبصل والكوروات شبك يقولني بإنساء راجيك هنا يأتمنى في هذا المنزل يأتمنى في هذا المنزل فلا يقربن مسجدنا هذا ما يجب المسجد الأسوخ هذا ما يجب المسجد الأسوخ هذا راجيك يجب المحفوغ ابن هنا قال الله أولك فإن الملائكة يتأذى مما يتأذى منه ابن آدم حتى انو ما عليه سبب هيك قولي شو قلنا ادمه زي قالي تبقوا لي واسم هيك هيك مطلوب فينا نكون هيك بس شو هي دليل numero 122 مش محذوفا من كتابي كويس ما في داعي ندرسوا له الدور الاخر الاستدلال بيحدث كون فأنتم محفوظة هذا الذي يشعر ملايكس بحيثي قوليك يدرون منهضه رئيس كثير منهضه هذا هو هبعده هذا من جسوعة جنجة منهضه هذا هو درعا القومي كثير منهضه إخي هنالك ملايكس بحيثي درعا قرجي دللو أوليس الحديث لا يدخل الملائكة بيتا فيه صورة <تصفيق> ولا كذ ما رايك صدره كله لو قشاني منجله هو مو دليل يا انا صراتوبه صراته هذا الشيء هو مو اخذ حرام هو هو مو اخذ حرام قال الله عليه وسلم هو قوي بقول مو كون انا في الشيء الرجل القوي اللي عنده استرا بودي يقنعه مالك الرجل جوا. هيدي بقى خلص الحديث بو. ورايت سر الوقوره الطويله. statueا خنش روقي جاموك خنش رجل مانج من رافره الطرق خنش. statueا statueا صار. سي با لا تسحب الملائكه. وفقطا نار من قلب او جرس فما اذا سطرط على هذا الخط او اذا صار هذا معنى هذا هو اذا صار يهوبتان يكون صمون بطن صمون مخبز كل شيء حيوان نموني باي وبولين باي وخط كلجي وجالاني فيما اكسا راجوار ادين لا تقربوا المدائك هذا شغل ناركس اذا اسو خوال السكرانو مختاروشي والمتضنخو بالزعفران زعفراني يقوله محوطا عبزو حادثة ليه شاند اجانت اهلت الثون باعاق صوت خيروكي قرانجي هتفيت شاند اجانبوكي هتفيت محوطا هم والشبه دي خاصة اوليو دي زي اه هديس حرام ابرم نهجي ابرموكي هتنا شووكو هم هستقسوكو ملاجسي بخوايا دي هذا الشيء سحبه حسن الحديث ووالد جنوبه يلمس سوق مراكز وجلخه بينه وشو جنوبه تششوش كل شيء دخل على سوق جنوبه تششوش كل شيء يعني ما تخش تششوش كل شيء والله هذا هذا حديث شرح الموضوع امس وانسى بس هي كل فستان امرس الزواج بالجنوب هيك النقطه تششوش كل بالو سو اوت صرخه للشيء هذا تخيلوا قالينا كان قدروا يقدموا على جزء منهم لك سامو دابا جات شي خطبه دابا كيفاش كنا شفنا القران كيفاش نقول ادينو كيساسو ملي تلقى الهتاصل الحيكه شاشبو اولا رسول الله عليه السلام ينسى مشى الحوره شنو اللي حدث له دينك واحد يسكي شبو الا ان يتوضا هاكي تشري هبره خدت سالا اولا رسول الله حسان جنو ريبو وقلت القران ما فيلو هاكي اشترك <تصفيق> في القناة هب... هب... اشترك في القناة سنجد رغب الله حاطب رعا ما شرده لسهدهوه صور جيد من حيث اكثر زي انكيز حبيث بيهم دلقائل هبوه هاي بهابث بيهوه قرن سوك اذا قام احدكم الى الصلاة فلا يدع السوق امامه حكتا وخنش ارمه شئس من ده السبيح فإنما يناجي الله ما دام فين صلاه هو الأراغون قرد منه يقول يقولون لكي يقولون لكي يقولون أنه يقولون فإن الله يستغلقون الله يستغلقون وإن الله يستغلقون وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكَرَ حق نظر فلن يسوق مرحباً مرحباً فلن يسوق مرحباً وَاليَّابِ السوق عن يساره يسقل طلبة في السوق يأتي منه يتحديده Adò. Senge un problema jo la tota ja téxel. De les 25 puntam podo carozo, va a a jobar. Edina ja un sul, vidjalo, el que és marix, posa el tres dolar. Emig un que atad de vezo cosa va a exercir el meu. Alà, el criptosco, marix sense que tasuraj de l'ala. Han sorr mas aò que nia fotar. Marix seriix أدام الإنسان ليس خليه وكيف ما أسأله ذي سباق وخلاف كرمس ألله أسحذر الزمان خطوية أجل إشكال كرمس ألله الله بن سلام لما الله عنه سحل وقام واسأل من الزنقل ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد أراسك هنا بعد الجو بجيت الجندي الخليه محمد بس قلت أوليك الله عليه وسلم للسgiendeu فإنما جبرين الأمر.. لا ولا ميكايل ميكايله القليل يجريnder تعق الأمر Ils loosefon.. فأنت ours لمن في القطع بالذmachine تتсть للم possiblyل جبرين و ميكايل للحن نحن نget حيثا دعونا لاثن Christians وان اللحن نضجد جبرينه ومياه قلع ، كل جبرين السحدث جبرينencias هذا ي suppose اللحن الأمسوالي يحرك كالشمس والقمار وهو جبرين ومياه ومياه للراحة لذلكróتك أنه جبرينه بس ما مو صادق يا استاذ محمد ايش اعسيبك ليه خلاص خلاص بيشيله بالزمن وباقي في داخل حزب حزب الدين وموصل لداخل مركز الارشيفات هذا خسوره الدين ومارد صبيدي راسي مع امرهم ويفعلون ما يامرون بس اول اوبجكتيف الاواصع عسيف ورد خلاص ما خلص الشغل يا يلا خبو دي امونس وما خلق الله خلقا اكرم عليه من محمد الله اسكنه على الجنه خير البيوت محمد صلى الله عليه وسلم حديثه الحاكم في ضرب ذهب صحيح ولم يحلل ابي الصحابي فظن انه حسب ابمر داني اخرى فوات كل شيء كله انهم زبي فيق مؤمن زبي خري اولا يا زيدي في قال اناس متكلوا 100 طوره 100 طوره والله صدقوا انا طلابه ادام صوت خيال دي ملائكه معتذر على الخطوطه اب قال الكلام فيكم امتاز بغرض الكلام بلاش بدل السيرفي هي عم بو تين ملائكه ديلا ادام من الكتاب اعرف انه جماعتو ملائكه بالضبط ادام صوت خيال او تصدقين بو ملايك سبع ذا أمور همون اللهس آدامي سجده بينا الله سبحانه وتقوله وإذ قلنا للملايكات اسجدوا لآدمه فسجدوا إلا إبليس إنسى أبدال ملايك سبع ذا مجد سجده بي الآدامي تلكنه ملايك سجده همون الآدامي فشو إبليس هفوض من الكافرين شوش ناقش ونيد سجده بيناس هكي كفر ذا سبعنا هوا أيته كيف؟ ما لا يكسر أمل أدام تجاهد إذا كيف خير؟ ما لا يكسر بس كيف قلت؟ أدام الإنسان، أدام حلمه علم الله وعلم آدم لأسماء كلها ثم عارضهم على الملائكة الله سبحانه أدام مخامل، كنان جديد مصير صوتو عن زوز أمو، الله سبحانه سبحانه، سبحانه، سبحانه، سبحانه، سبحانه هدوا باك زميل <تصفيق> غو ملايكسف الزا ملايكسف لامي تشغول أدام يجيو غو راكت أتيزو لأبنه هل يشو؟ مستحق قولها بب لامي سؤال جمعه وو ديوزه ملايكسف الزا أمل ثم عرضهم على الملايكة فقال أنبيوني بأسماءها حقوق حقوق حقوق صار بيسفو بتمجرس لامل ملايكسف الزا أمل إن كنت مصادق النجبي تأرارات لخا أدام تيس كور لهم ده بتمجرس كرس قالوا وضمن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم يا الله لم تتصلوا بك تسمحوا بأنه جيشي بقى خلال موضوع فالحكيمه ولمنا الله القرآن يقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تسأل هذا يقوله جلو هلل بي خلال الجرشة هو الإشكام تسأل هذا هل يخذ عموه؟ خلال دس هل يكون أدامي سيكون الحلوط أن لا آدم الانسان ما رسل خلق يدينجو آدم الانسان اس الان حسب موديت زحمتكم رحمتكم هبون شيء جو خليل بهاك اس بينجو موط شريجو اما زحمتكم هبون خليل دي مو و طول هنا قال لكم آدم الانسان بيجو شهوات كبجو بوسترخدو خف ليحلق ولسمبا كله الهواء نقنوا امرت رجع يدينجو ايش وجو اسكو لاسل لاساسات هالكورة القرقية تقهبوا على من يساسك على راسم الإرسان الله تشقول شلوه يجنزل وغزادة لكم على مذاتكم ما غير يكسبه ذلك حديثه نام أحفل إسكي إبن ماجه سكسر أوليك استعمل صلى الله عليه وسلم أبشروا لمن نجير رخ البوكل كل البوكل نجير هذا ربكم قد فتح برابا من أبواب السماء هل نجير بيت إبهان رامو قل هستو الضوض المصار يباهي ميكم ونذاكم ملائكه يخبرون بالاله اظن بالاولاء يظنون الى الى عباد طراهم الى غدر قد قدروا فريده وهم ينتظرون اخرى سوف فرضت بلام جنير كيف فكرت ابددا لم بيتزنا توككم طور ما بلام في احدى قبازنا كتاب الله غايته الملائكه هذا وقت كل حول ما عدم ذاتهم عدم هذه باذن خيبر اساس اور الله يباهي باهل عرفات عرفات انشر ادامه في حجه يوجه الزحمه اشل الله اهل السماء بالاهلاك فيقول لهم مراف زاهر انظروا الى عباد هؤلاء هلا جاءوني شفعا وضروا قد هم من النخ شروط رتهم راتو غيرتهم شروطهم الله تشرف لوغيدرسون الكسلاوي مايستاذي خديق قال في الدليل في نفسه ذكرته الله يسمو جل جيل بخساوي ذكرني في, في, في ملئ جماعة والله الله يكسروا بشي أغاكرتوا في ملئين خيرين منهم إنساء هوريشسازوا بلا هم جماعة الأسفل خير جماعة تصويح تصويح مرايك سوف تصويح ألم ذو جماعة الأسفل مرايك سوف تصويح جماعة تصويح بدينا هو خلق آياته من رضا الله في باتشولك قرآن الله صلى الله عليه وسلم دوس أبل محمد قل لا أقول لكم عندي خزائن الله الله رسول خزينه بجريت خجير أبل ازدخم فسنو أرانكو، مرات الخزنة ويدخل، ولا أعلموا لغيباتكو مثلي بديكوارك خذوا الله، ولا أقول لكم إني مالك بس نجوك يا الله، إدو مرايكو بلا فسنو بالنجوك ويختار الإنسان، نجوك الله صحيانك فازاكي، رخي بيس بإداره فسنوك الله، فسنو مرايكو، فسنو باديجان، مرايكو، خليوك أعلمات حسن الآن لسنو وجماعكو أقدبو، ما أعلم راسا صحيانكو ليل que les Então vont dir enrí Dante, què Nacional dell'Azolソrobras, són altres nido楽itatibles all'impl cod fumats. T gro telling Comment a Law to tell un product of pàlPopod, li ren una barca piles a Dioxaw names lah拒at a Dioxaw Native. T'in acte la ampèut d'øre Hait companies Z tutor per C vapors dekommen A del l' footage principio, es عدم تسهب عائلتك وشهره خليده يقول الله أسكي أمبوه عدمك وجماعات درس ملايك حلية جماعات خليه ملاك باين يخل أما الله سيدي مدعي خرمه الله سيدي حين تخدمه سيدي أجانبي شوارمه الله سيدي أسوك إلا شوارمه ملايك تسهبه وعدمك بقوله خليه دعان أما أخير عقبل عدمه الله سيدي حين قال عدمه خليه وكتوله ملايك تسهبه والله هو عالم فقد jama khisam marax sabab go khara jama lisha jama bu misr sama jan jundu mukena jabax marax sabab ne ketkur jundu ne ketkur jundu shan khakol bata fa'adomu abu neqamene buqo marax sabazas fa chastu jundul bis alasa asik halaj jundul bil alasa el tama marax sabul bil da oso حقيقة جيبة حقيقة هو جنو.. تجبو ملايك تجربية томائها دليل شي بتفع دليل كثيرا يقبل decent Όم 누구 الغديث الرجل السحية تعالية السә � eviden أن الملايك ت欣ل من النور ملايك تجربو من النور وأن الجن قلقو من النار جنو اجربية تعاية لم يردون ملايك تجربية ليسواه بلاية.. تجربيةいうこと ويجربية تجربية وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إنساء أبداء مرايك سبز دارهم رجلسة وجدها بالأدم تذكينه سبز دارهم الإبليس خد استثناء إلاء غرق باقيد في جوح عربا كماناتها من النجو استثناء غرق سنباق خرمات غرق باقيد في جوح سنقص غرق سبقهم بو مرايك سبقهم شنو غو همكي هل مثل يخضر بأيك الشي بدليل هل مثل يخضر بأيك دليل بغو سبي آيات جديد سيكم بيانهم الله سألوه وإذ قلنا من الملائكة اسجدوا لآدما إنسا أردوا الملائكة سوى الزهيرتنا جفتة فسجدوا هل مجدامل إلا إذ كان من الجن إبنس خد ذا هل إبنس جندو زا سلطان بصراحة عظم بيانهم الله و الله هم مربوطة يجوه هم بيانهم جندو زا سلطان مربوطة عاص ابو رب اعمل قص في فصح كان حمشي صور الشيطان دي جندوق شيطان دي تصير يشيل جندوج شي شيطان يولد جندلش يعني هو مش شيطان يبليس لو روح معنا هو هو قادره متقدروا يغلبوا ابليس ده بس قال الله اسكع هر ما شيء انتم خدوا راسه احمد بس قوه من ابليس كده قوم يا جندازو اصل جندازكو جندازو قلت الله اسكع عشان شناز جند عشان ده Jun dosaz, que històss som Studioickers junces, ません que a la savour d'unaament bà veinsa canna mina'al cni, ells més per tekrar al Scientistsは el Cun grateful nice This time isn't to the angle deoffs decentralences a made possible l' riktiguta XXV though視 waited enzyme or casol� i'm adam asul jandum ka anamas adam akora hadi mushada asli chatta jund toran taqad warama abaaba abaana jund jund bas musha iblis kana min aljinn jund rasul iblis iblis asihan alasa fa shada شايق هندوسه في شايق هندوسه اصله انتوا سوا شايق ابي قناه شيقول الجندور قناه رقول الرقوه في مراكز بي قال الرقول هيقول الرقوه اللي ناقصه كان شاء ابو في هذا الحديث او انس امر صلى الله عليه وسلم جندور ذكر فاحش شويه انا في الدير في عامل هذه لو احرمت شيء صدق ان زيون ضغطوا بعدني اني قدرت اقرا ان الاسلام ليس دعوه كم غزي فيون وجوده يخ او غستا لوت شيء قناه لا شنو انا انا مليقان على مستر جاي حوارجه شيء اللي جاي حالنا وضنيت غرفه مش كلها هنا اول ما تصلي الله ورساله لكم كل عظم يفرس مراجع عليه يطفي في أيديكم الله صطر الصلاه زكوا شارشنه ما حوارج ابخناه لنجوز وكل بعوة علاكم لجوابكم كنابذوا إج راك هبجلة نجور حيوانة زي كنت أخوكيل وإذا نجو إبخناه جو بجل تقول راك نجو حيوانة زي كنت أخوكيل إذا ما تأمو الأوروية صلى فلا تستنجوا بينما فإنهما طعاموا إخوانكم نجو تسايا هب راك هودة نجو راك هودة نجو أعادة هبجلة باصولين هي اللي بنقول واتسلو كنت اقول يعني واتسلو يعني جندق جندق ما نقولش او نشغل حاجه بس ناس لو فيما غير هي بيقول جندق بقه ده مش بيت ده بيقول لك قران الله سبحانه لا حروف انزلت من السما ابو على القران لان يعطون في غننا قبلهم ولا دان هل نور انزل ذا Allah usuluhu wa sallam qad hamu jawan. Wa usuluhu wa shurul sirab qabilun zabadah. Qam ila jumaa. Shiyaq quluna khataw شجاءت حضوريتنا في سبي رس هللا ريحامازاكو كونشيدا من من دي رحاب الله سبحانه وارم لكم عزو هيرموز سوشال جلوكاغو هذا ماشي خط شجاءتي شجاءت حضوريت توش شتنافو في منجورو في باتو ستيبو في كلونه باش معنا قتبه الامر تابع ايه اسم من رحمه الله تعالى اولاد الشيطان يتوالدون في شجاءت خينا هيرميت سارثو شادراشو فيما كما يتوالد بأن أدم الحماظوبي بكل عدد خياله وشابه في الحماريج وهو هل لكي نترك سيكون هل من قصر بسيكون هل الحمار سيكون أداز مجلس هل يقوله سؤال هل عدم الإنسانس جندو زوليات ياتي بيهولي يوقي جينس عدم الإنسانزو ياتي بيهولي دي جي تقولي شايفيه Alno dolya <shory> komo feramon bo kulli dirda. Imam Suresis amiral asarogi saleta dorakhti ayn zorman dor karra <t> inna rususha mu'allam telgi khsonbu, silda ma'buqallin. Imam Malik sammu rahmatullahi heni bo kulli uliza so. Kani dorakht bo kulli gi avo o de boshto biluchet. Bo kulli khushta, yes, eto nevozmozhno. No boshto ulikli dor gadyiska. إنه إمام مالك يسألون بيقول الأمر حدوك حدوث بيولي الجنة ولكن أكراه لهم إذا وجدتم رأتاً حاملاً فقيراً مانزل جكيب إنه إذن أردت أمر حدوك لهم حدوكنا چهوئاً أما أخذت أماك بروس شوئاً أخذ أبوز جنوبين دروسنا فياكسروا الفساد إما الفساد جثت كله إنه إذن أردت أردت أردت أردت جنوبين دروسنا لكجيلاً لكجيلاً إنه إذن أمر فألوه دمدي وخير بكور الابل ذو شيء بكور الابل ذو دليل شيء الله أشكراه أنت ومن آياته من خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكن <تصفيق> الله سوق إخوه آيات هزاس بوغيز معجير هزاس بوغيز الله سريجو موغيز موجور بو نفسه دسان موجور بو غرن خصر موجور شديد موجور زح حال كذا فإن الكلام بناس له الطلاح الأولى estريد أن يكتبها في كل اللطول هو الطلاح الأربي. في كل جواهات ifdanين 헤ة الله أرامهم مبكوهم. ��ول سواه بوقوهمت جندول فيروس الأشياء لذلك كانتِ الصورة ينلعص بالتمرق النظر فيها أصدقnال. وال protestantes صعد علاها يطير رسالي اللحن نشارك النظر في القصعد. كذلك الأسفل أن يكتشرك هل المثال؟ que ça que no tollo el temps del veit. Tolic col mai que fa. Adam l'insab va ca to. Jo no hi no fa que va ca. Jo no vol dir això. Jo no vol dir això. Jo no vol dir. Latataski que no va anar pujant. Bez abakao. Habao. El بدي اقول سو حديثي وصاصا مش قلت لك حت بقينا وانا انا بنص البطخه حاليا كانوا وانا بدي الشغل بس بروجير قلت لك خالد يا ابو سلفيت يا ابو رحله التسبيلا طلعت بدي بس برو وانا طولت عن Junduh, el niski totu baqul has katagu junduru, keshata naqala inju chanju. Fogi junduh dara qulubu, kemayisa qulubu adit firashat saqul, subichu esto sifatu esqul junduh. On qala karater jamitas awra safaqulu ka qadewa ahdisha دليل انه ابو هريره في الحديث رضي الله عنه صحيح حديثه ابو هريره تمكو قال <سؤال> الرسول صلى الله عليه وسلم رمضان فذكر صحه طعن لذلك و اصل القصه لما خدي طول وقال ويجوزوا سجوه ابو هريره وطنبق وخس خنم فوش غيرهم على بعض بقى خصوصا اذا خرب ابو هريره خذ قال والله تقول لي سامري اسطوره جب توش مو مشاوله السواش دابا ها هو هي هو جدد كل واحد و كل كل شيء تشوفه من الجلسه وكيف تقدر حابين ندون بالمرصاد و غيره بشانك اول اذا سي دانك كل قرابوه هذا اول يصابوا اول سن كونك اشتيشير بالنسبه له الان بتظهر دوره عنه قسم كانت مجنوره مره مره اصعب من وايد ويدو وايد ترشيشه صدري بمرق و هويلها وايد ناقصه كل مره يصير وجع في الظهر او لسخره موي صار الصور ناخذ حلوه بيط و ادرجهو بشوره متنخق شكر الجيب هذه حلان الهران او يمكن يحتاج ناخذ شيء حامد قال في <تصفيق> قاول ممكن يكون جوايز الجوازه وطول هو كرو ابو ابو بيت حيلها لوج ميخايلو ابو الاستوس حامد بيقول كرو الجوازه انا الله خلقك مسؤول المشكله دي وقول روح زعم مشتا الله لا <إلها> اله الا الله الحي القيوم اياك فرسمن طلب وكانوا اول شيء شكرال الله اوليس ده ابو شكرال ذو اسئله رسول الله اول ما تسالني ان انا اسطفيق الايات ما تنسى انا لو يبقى ايه القصه لما إما أقول الله صلى الله عليه وسلم هل يشلعب لغوه؟ شمكرا وبيك فجلعب كره وغيك شوكا وكيه؟ كلاه لا كان أبوه... أبوه... الشيطان لغوه عدام الإنسان السوء سلطة الشيطان بجنك أبوه جلق رضي الله معنا هالجنك الشيطة بجنب بوركة وصفتت إنك الرقوب لها تدوه إنك السنة أبو بروك شواز إنك الخريعة جنب سنة بروك شواز وقوه لك ربورك الخود يسعب وقوه وكذلك هزبيل حين قتل ناقعي المراسط حين قو البطاني جا حاول تهيد لها بروخ قدي عامل دبان هناخ بروخ هناخ بروخوز ناهادو دبان هناخ هم اكبر جنجووج هم اكتش قوية هلا مورس هف ده هف شايتام قلتو سعصيحها اما هناخ بروخوز سليج عوغاج موني تبوستو بهم جنبات سبيب اللقاء شا جندو بروخ هزو سفات السرنكو هزيو غروخو ديكي بروخو انك اصبحك كحله موخيمج وكسفه واحد ثاني هبا كان ارسال الرقره كيف شتامو كده هي الصوره عندنا كده هو الشمال اللي يخل في انهو بيسموه بس Vai expelled mi jacket? Va sortir un pic de collisions en un muñeastre. Poniem que el jest de allumrestrial de Mormon. Vox de los germes火 els accidents són berai perèments scplidges. Volver uns a Hamilton que es ambitious. Hola, minha mythology. бу gots tocat delle arro grillades desna casa a Barcelona. A manifest andes bara una non وليه ربنا سافر اخدت وجو وداسك بروكا كانت اتشريط اتشصو موه سله على كيفه قالي اعمل سيرت مش هو هو طلب اداء قلبه في الموانع دي مش مشه دي كانت سريعه شريت يعني اني ركوان ركوان على بدايه رجله ركبتاني ركبه طرف قبل جهه اليسار ده مليش استخدام يتو ده يعني ده من المهران ده اول شده ده دي حاجه توصلواش و عب Without chave و مرحكة اراث ن ROSSA ونشتروا و و 40 اخر خارق السعة من المونۀ و قemenث استعدعده من الشديد وهايه الشيد ابي نخذ بته学جان السخي الإقوار شيد ام نفس الطبيت مرحك взهرتك أوليك��ه شواهت يومية شواه فى الشياه اه بابل البهو لك مع الرجمن شواهت ك هذه هو ااا كل هذا بيقول لي تنسخ الشاشه انا الشاشه موجوده انا هينجي الشاشه انتم بتقولوا لي تحدثوا شقه انقذوا انحنته بيدي والرجنس بخير بخير صاحب حديث كده صفيه او ان شاء الله احنا اتفقنا دوت ماشي اريد سوف كاني الاذين اخباركم ونك نك يا اخي اول ما اقول اقوله قالوا قناه نقول نقول وقت اقول يعني تصرف في شيء اصحابنا كانوا في درس اول صعد على ريس لكم هذا بدل انو جدم هاي الدين دي شر سفيه دتخيه سبحان الله لا مغدار اسم الله سبحان الله سبحان الله ثم اولس الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم شدا قدول الادم سنستغرف به من de acest a fost cred înescu co ai îndut în ple doua. A vom fi și fel bai do. He ș am ne și vor ința se și vor ința sunt dat ce ș. Și să. Ce o fortunapă de. un fosts acut șa descri a fost credt tocat cum ș îngo. M'u veit, i z'allamu, du-i-qumàkabla, m'u-fas-salamullà, du-i-qumàkabla, m'layakul. M'u esmet el al-Hadis, va-a'ud-i, sallallahu sallallahu sallam. M'a mulkun min a'hadin illa wakad wukile bihmi qarinuhu minal jinn. Fua'gi-şehidil jinn dir, hava'r, jinn tadaqquququn quranis. Debi ki, z'orat. Heidmengo va qarinuhu minal malaiqa, m'layi sabràs que wukil hava'r tadaqququn iestà. Qalu, اورسموا وياه يا قوم بيترك كل الله اعانه عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير خيب الامر اورجس هب الله ان يفرج بقه عشان ذاك كل الجن بصوم الصمر بصمر الجن واخذ اذا شيء جدول مشروعه هذه يعني ننتقاض حقول الجبرميه استمرنا شغل الجبرميه اي ما نرجع غارده الجبرميه خلاص كلوا ارقام رقمول خلاص حرمه حرمه بالشغل حرمه حوار الجبرميه ادينا راس حقول اللي فيكمنا اخذ هذا الشيطان لا يقرب منك يا عمر شيئا حق قلت كنت تقول ان الشيطان يا عمر مالي سيفتح ام وقت حظرجه كان لطافا عند حدود الله الله يستر قلذ ادين دونك شلوقان معك كان يرمي كذا وقت ونيكه ولا بده مستعمل هذه هيها هذين بشارع كان دونك شلوقان على السطح حتى اول ما صار موضوع اسكوتك بكل شتانه ادين وصديح هذا اسبوع ومهرز بيده اول جهه يجيخذهم ولا لا حاجه ما انا قيث الشيطان سالكا فجاه شدنا في المزار هذا ومكسوا إلا سلك فجن غير فجن دون قد تسويه نخطان أقول الشيطان أخير دون مش قصيح يقول الشيطان دانين شبير نكيجي قولد في الخرشات الشيطان أخير نكيجي إما ما أحد يتبقى لحديثه إن المؤمن لينصي شيطانه كما ينصي أحدكم بعيره في السفر سفرت شوى قرمه جندير وعنى نكيجي قولد شياسي كهرهنس كهرهنس كهرهنس كهرهنس الدين وقل بسرنا ان شاسي ان الشيطان بي قهراء الزلم وقال رجل صلى الله عليه وسلم الله ستطوط لجي انك انك تطوشناه بالهزي بشيطان ده الرغبة دي الله ستطوط لجي وصل الله تعالى وسلم على رسوله محمد على آله وسحك معنا كله سنوه نتطوشناه بشيطانه هالجنده وجانك هنكراه هالا اقولي شاكوريش عميره بصمبو شو بيبس نقود انا في الجنده وشاكوريشو هاي رونه بخضره بصدره